براك كيف منك استفدنا جدا مفضل من نحضرتك بروس طيبة جدا جدا رب ما سنطع لتقبل منك هو بس التنبيه بسيط بس في دقيقتين بخصوص الانتحانيات ان شاء الله الانتحانيات هتكون على الموقع على موديول خاص في الموقع هلنضع الرابط اي شخص محضاتكم هيدخل على الرابط مباشرة هيجد اسئلة هيجاوب عليها بشكل الكتروني تمام الانتحان ان شاء الله هيكون مفتوح الى نهاية الضورة اي مادة فيها انتحان هيكون مفتوح الى انتهاء الضورة واللي وفي قسم من الناس ان شاء الله ينطلب منهم ان محدش يعني برضو عشان محدش يبقى انها بعض ضعاف النفوس اللي ممكن يعمل له حاجات وحتى لا يكون هناك اي نوع من الشكل في اي امر هيبقى في قسم على ان الشخص مش هيكتب غير انتحان واحد واللي هيقرر الامتحانات في طريقة ان شاء الله هنعرفوا بيساعة برضو بس نقولوكو عليها ان شاء الله هيكون امتحمة مدودة لغاية اخر الدورة باذن الله اه هيبدأ اه بحد اقصى ان شاء الله يوم الثلاثاء يعني الناس عين شاء الله باذن الله نحن نحاول نبدأه من النهاردة فور لما نبدأ هنضع لكم رابط في القسمه في نص في الدوره المنتدى موضوع خاص باي شكوى او اي استفسار حول الامتحانات آآ الامتحانات آآ الامتحان مش هيتكرر الامتحان يا جماعه يكون مفتوح يعني اللي مش هيمتحن النهارده هيمتحن ممكن يمتحن الاسبوع الجاي اللي مش عايز يذاكر يخش تاني يذاكر يندحن الامتحان ما يكررش الامتحان ما يغيرش اسمه يكرر الامتحان دي امانه وهيتعرف برضه وهيتعرف برضه في نوع من الرقابه على الموضوع غير معلن بالنسبه لكم فالالشخص هيفتح امتحان مره واحده اللي مش هيقدر اه كل احد نمره واحده بتاع النهارده اللي مش هيقدر يفتحه النهارده لاي امر مثلا محتاج يذاكر تبع اقته مثلا دلوقتي في شخص او احد راسس وحد جديد يشترك معاين او حبي انتحان فيها اا يوضع في الدور في قسم الدورات انتحانت غير بلعب او صحها ثالث ولكن آه باذن الله يعني تكونوا جادين جزاكم الله خير شكرا لك ان شاء الله هيكون في موضوع في قلب القسم الخاص بالدوره لخوات القاومات على الدورة بمشكورين يقوم بعمل موضوع خاصة بتلقي الشكاوى حول الدورة حول الامتحانات الامتحان مفتوح لغاية نهاية الدورة كل شخص يحق له الدخول الامتحان مرة واحدة لا يحق لأحد تكرار الامتحان مرتين اللي هيكرر الامتحان هنعرفه وهيكون ان شاء الله في القسم بمجرد, بمجرد اشتراك في الدورة هيبقى في قسم ان شاء الله نطلوه منكم الناس تكتبوا في الموضوع, الموضوع خاص به يخش يكسم على هذا انه, إنه مش هيكرر الانتحان مراتين ده يا جماعة عشان ندي فرصة للناس اللي مش ذاكرتش يتذاكر وعشان ندي فرصة للناس الجداد اللي لسه التحقوا جديدا ولم يتم سماع الدروس كاملة انه هم يعيدوا سماع الدروس ويدخلوا فان شاء الله ربا اصدعالي يفتح عليكم وينفع ذكم الانتحان يفتح كم ديئة لسه هننسقها مع, مع الدار هو في المقفوض الانتحان يعني مددته من ساعة لساعة اخر اجل لحل جمال نتحنات بعد انتهاء اخر مادة بيومين هيبقى في يومين بعد اخر مادة ان شاء الله باذن الله باذن الله يعني ده برضو الامر لسه قابل للنقاش مع الاخر السلام مدير الدورة ان برضو ايه فكلفني بان انقل هذه الرسالة نيابة معنا اه جزاكم الله خيرا ان شاء الله باذن الله يعني رباس العلام فعبكم ومن افرزين ومجازاكم بخيرا من دكتور محمد جودة على تحت الفرصة لاننا اتكلم حد اجبها تخدم واشكرا يعني ازاكم بخير شكراكاتو الله خيرا ابو سلم على التوضيح ما اظن الموضوع الامتحان كده ما فيش في الابس ان شاء الله الامتحان هيبدأ ويتفتح لبعد نهاية اخد درس في دورة بيومين تمام والامتحان اختياري ومحدش يدخل اكتر من مرة بتغيير الاسم تمام لاندي امانة ومحدش ان الاسئلة الحد لاندي امانة تمام يا شباب يعني احنا امتحان شرعية يعني امتحانات في القرآن والسنة ودي مش موضع زش ولا تدليس ولا كلام ده طبعا يعني يعني احنا اما كنا بنمتحان مع بعض مشايخنا جزام الله خيرا كانوا بدونا الامتحان في ورقة ويقولنا نروحوا روحه متحنه وتعالى الاسبوع الجاي يعني انت مروح في البيت يعني معك الكتب ومعك كل حاجة بس دي امانة يعني وضح يا شباب طيب ان شاء الله نبدأ الاسئلة الدرس او الدورة كلها اي حد عند سؤالس اي حياة الدورة اي حد مثلا بقدر الله يذاكر ولا حاجة مثلا وقبله مشكلة كمام بسم الله والحمد لله والصلاه السؤال الاول يقول النفاق وكفر النفاق ما الفرق بينهما النفاق نوعين اكبر واصغر منهم هو مفسر لو كفر النفاق مم. ومنه وهو اصغر تمام هناك الكثيرون يحلفون لو بس ما عاوزش تحطوا بقى الروابط ديت اختنا الهدايا وننطرك بس المجال الاسئله فقط هناك الكثيرون يحلفون ادوار لا لها سبيل للهزار فلهذا يعتبر من الكفر زي ايه مثلا ضرب لي مثال كده تمام مم. اللي عم تسوي اللي جماعة عشان الوقت يضيق يعني معكم مثلا ربع ساعة كده الاسئلة اه يحلفونا بغير الله ولا بالله اه رضاق تقول بارك الله صليكم شكرا أنا لم أفهم في الدرس مبارح وزئية الإنسان ليس مسير ولا مخير والسؤال الثاني هل من هذه النبيه السلام ألا نخد في القدر؟ آه من هذه النبيه السلام ألا نخد في القدر بغير ما وارضة في الكتاب والسنة يعني لا نخد في أمور لم تذكر في كتاب الله ولا في سنة رسوله وسلم. تمام لكن مسألة الإنسان مسير ولا مخير وهذا من ما لم يرد في القرآن والسنة لذلك قلنا إن هو الإجابة عليه هو ما ورد في القرآن والسنة من أن الإنسان ميسر كما قال الله عزل كل ميسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كله ميسر لما قلوك وكما قال الله عزل فأما من أعطى واطقى وصدق بالحسن فسنيسره اليسر وأما من دخل واستغنى وكذابه الحسنة فسنيسره للعسرة ودعونا يا شباب في فرق بين آآآ في فرق أجنبية بعض الشباب يعادي عليها ويشجع هل هذا حرام مع حب كبير لبعض اللاعبين رغم كفرهم لا طبعا هو حب الكفار محرم بلا شك وأكثر من ذلك التعصب والمعاداة ده هو أصل هي حتى لو أمور إسلامية ويعادي عليها هذا حرام ده النبي صلى الله عليه وسلم لما المهاجرين والأنصار عادوا بعض على وكونهم مهاجرين وكونهم أنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها في أنها لما ايه تعادوا على لفظين ربنا سبحانه وتعالى يعني زكاهم بهما وسمهم في القرآن المهاجرين والامثار لما حصل معدى وتعصب ليهم اللفظين دول اللي هم المهاجرين والامثار النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنى فما بقى يكون تعصب على حاجة مش مدين اصلا صارنا انها تكون بقى حرام لا حتى لو حلال وحاجة مباحة تعصب عليها فى حد ذاته حرام وحب الكفار حرام من من تعتبر طب استنوا بقى لحظه عشان الحق اقرا الايمان بالكتب السماويه جميعها ايمان اجمالي مفيش حاجه اسمها الكتب السماويه مفيش حاجه اسمها الكتب السماويه لان السماء لا تنزل كتبا يعني الصح الكتب الربانيه او الكتب الايه الكتب التي انزلها الله عز وجل الكتب الرساليه وغير ذلك الايمان بها ايمان اجمالي هو الايمان بان الله جل انزل كتبا لانبيائه وتكون هدى للناس وطريقه لهم وفيها شرائع وغير ذلك بدل الايمان الاجمالي لمن التفصيل أن أؤمن بأثماء الكتب تمام بما ذكر أنه أنزل فيها بصفات قيلت عنها بأن بعضها تتحرف كما قال الله عز جل ذلك من تعتبر الحجاب ليس من الدين ما حكمها تقام عليها الحجة قد تكون جاهلة قد تكون متأولة تمام الذي لم يصلي متعمدا وقلت له أنت كافر فهل عليا اسم لا هو بالفعل كافر والنبي صلى الله عليه وسلم قال من طرقها فقد كفر لكن كفر اكبر او اصغر الخاف هنا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش اكبر او اصغر وترك اسم الكفر على حاله في نوع ترهيب بس انت تبقى ناوي من جواك انك ما بتكفرش الكفر الاكبر تمام تهنأة المسيحيين او النصارى باعيادهم محرم وقد يصل الكفر إن رضي بالكفر إن رضي بالعيد ان رضي بالشريعة التي في العيد وطبعا ده مش موجود يعني لازم يحدث يعني لكن لو حدث إن رضي بالعيد كمان ده كفر إذا هنأه فقط ده محرم أحيانا أمره بتلقات شديدة وأحس بضيق شديد في صدري هل هذا يكون من الاعتراض على قضاء الله؟ لا, لا ليس كذلك ولكن قد يكون من ضعف الإيمان أو الغفلة او موضو رحمة تقول الإكرار يعني الإكرار عليها تقول بماذا أنصح أخت صديقتها الوحيدة المقربة نصرانية لا طبعا ده نبي قال لا تصاحب إلا إلا مؤمنا يعني حتى مش مسلم يعني لو مسلم وعاصي ما تصاحبهوش فما بالكافر الذي يسب الله يقول لها بس يعني مثال بسيط جدا يقول لها أنا عايزك أختنا عليها تقول لها أنا عايزكي تتخيلي لو أنا باشتم أمك وأبوك وباتهمهم اتهام في شرفهم تمام هل هتصحبيني هل هترضي أن أنا أبقى صحبتك المقربة هل لو أنت صحبتيني تبقى بتحبي أبوك و أمك تمام ولفما بالك أن ديت بتسب الله عز وجل يقول الله عز وجل في الحديث قدسي شتمني عبدي وما ينبغي له ادعى لي الولد يعدها بتسب ربنا ممكن تصاحليها طب لو صاحبتها تبقي بتحيب ربنا تمام اقوامة المسلم ببلاد الكفار رغم انه غني ولكن من اجل العمل فهل فيه شيء هو حالياً لا يوجد شيء اسمه ديار كفر واسلام بالمعنى الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني اييي طب لحظة كده هي رضاك بتقول هؤلاء النصارى جيرانون فنشعر بالحرج الشديد الحرج شديد من ايه ان عادم تهنيتهم مثلا يعني لا هو مع الـ مع الـ مع التكرار هيتعودوا وممكن تقول لهم يا جماعه احنا ده دينه ما اقدرش ان انا اداين في ديني ومش عايز كنت مش عايز كنت تهنوني في ربنا هو هيحاسبكم عليه ولكن انا ما ان انا اتكلم في الموضوع تمام طيب ما عادش حد يكتب اسئله شويه لما نجاوب الاسئله اللي فاتت تمام وقفنا عند ايه عند اقامة المسلم بلاد الكفار ما عادش فيه حاجة اسمها ديار كفر اسلام بالمعنى الذي كان على قهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فيش دار كفر خالصة ودار اسلام خالصة الان مش موجود اصلا حاليا خالص كلها اسمها دور مختلف سلطة فت باقامة شعائر الدين في بعض بلاد كفار تعالوا احكام الكفر ويستطيع المسلم فيها ان يطبق من شعائر ديني مالا يستطيع ان يطبقه في بعض بلاد الاسلام فاذا الموضوع نسبي فالعبرة هي اقامة الدين المكان اللي يقدر يكون في الدين يكون فيه تمام لا اذا ما نقول الاسلام نفسها يعلوها احكام الكفر مفيش بلد اسلام يعلوها حكم الاسلام بصفة خالصة 100% ابدا الان مطلقة تمام استغفر الله تقول هل من فعل امر ما وكان في نيته ايضا شيء اخر كمصلحة او اتمام امر ما يقول هذا مش فاهم ايه اللي بتقول ده يقول هذا شرك مش فاهم السؤال ده طيب ما تقول ايه حدود التعامل مع المسلم مرتكب للمعاصي جهرا كالمفتر جهرا في نهار رمضان او تارك الصلاة هل ينتبق عليهم قاعدة الوضع؟ نعم بلا شك بس ليس براء من العاصي قل من الكافر هو براء منه على قدر معاصيته يعني تحاول ان انت ايه بس ده برضو مصابد بقاعدة الاصلحة والنفساد بمعنى يعني لو اننا هجري له سيجعله ينزجر ويحس انه عاصي ويحس إن هو ده الناس بتنفر منه ويجيبه بقى يخليه يراجع نفسه يبقى انا هجره ما يكلموهش ودي قعد اسمها الزجر بالهجر تمام طيب لو هو العكس ان انا لما هزجره هيزداد بقى معاصي وان هو محتاج يبقى بينه وبينه شعره من, من العلاقة كويسه عشان يرجع او بيسمع او بيجي يبقى لقى نعاله كويسه وان حاول نتألفه كل واحد بقى ايدي فتوى يعني كل واحد وحسبه يعني لكن قلبيان وبغضه بقدر ما فيه من معطيه واحبه بقدر ما فيه من الايمان ما معنى لا ياكل طعامك الا تقي يعني ما دخلش بيتك وتقعده ان هو يبقى تصل بك العلاقه ان هو بياكل طعامك ويخش بيتك ويطلع إلا, الا واحد بقى مش مجرد مسلم لا واحد كمان عنده تقوى تمام اا اما لو يتكون وما واجبي نحوه ان لم ماذا افعل معه انصحه ما فيش اكتر استغفره تقول عرفنا انه شركة هو ايه ده انا مش فاهم السؤال بتاعه عرفنا بتاع استغفره ده ياريت تكتبولي بالتفصيل شوية عشان نفهم اما ستقول اذا تركت محلته تجاري لمسيحي وذهبت الى اخر مسلم وهو ابعد منه هل لي في تعبي من بعض طريق سواد وافضلية عن من لا يقطع الطريق البعيد ويستسهل ويذهب للاقرب هو انتم فين اختنا امت القوي عايشين فين البلد ايه التكريم عنها حاجة في مصر هنا دي ولا فين صحر شعبان تقول انا أعمل في جمعية خيرية وأضع في أجربات دعوة لعمل الخير مثل حملات أيتام وإله فأكثر من يستجيب شبه ويتكلمه عن التل السؤال عن تفاصيل فهل هو على اسم فهل هو علي اسم أنهم شباب ممكن تخرجي من المسألة دي ان انت تعملي حساب حساب على الفيسبوك مثلا لو انت بتعملي في فيسبوك اعمل حساب باسم الجمعية مش باسم كنتي يعني ما يحطش اسم كبنت وما يعرفش انك بنت تعملي حساب باسم الجمعيه مثلا هي اسمها جمعيه خير مثلا اعملي حساب اسمه خير وانشري من خلاله وتواصلي مع الناس وما تعرفيش انت ولد ولا بنت تمام يبقى انت خرجتي من الحرق ده خالص ولو اتواصل معاكي يتواصل لاجل ايه لان في ناس قلوبها مريضه يعني ممكن واحد يكلمك يفتح معاكي حوار عشان الخير وبتاعه هو نيته خبيثه ولا اعوذ او وقع في قلبه مرض فانت لا تامني على نفسك الفتنه ولا عليهم اخرج من المشكلة دي خالص ان انت اتكلمي باسم جمعية ومتعرفش حد ان انت ولد ولا بنت ولا ايه تفاصيل عنك خالص انا الجمعية خيرية انا فرض في جمعية خيرية وعندنا كذا كذا لو عايز تساعد ممكن تعمل كذا تتصل برقم كذا خلص. وموضوع منتهي كذا اختنا اما بتقول في سهاج تمام. اه تمام هو طبعا البيع والشرق مع النصارى ما فيش في مشكلة. لكن لو تكبدت المشاقة لاجل انت تنفع اخوك المسلم البعيد طبعا تسابع على ذلك ان شاء الله لكن هل يجوز تهنئتهم بالنجاح والزواج وتعزيتهم في الموت اه يجوز طبعا التهنئة في النجاح والزواج اما التعزية في الموت فلابد ان تكون بصيغة اسلامية يعني تقولوا البقاء لله ما تقولوش ربنا رحمه لانه كافر ما تقولوش مثلا عظم الله اجركم ما اجر اصلا لقد تقولوا البقاء لله كل من عليها فان. كلام زي كده تمام يبقى صيغة ما فهاش كلام ايه غير شرعي دي حاجة الحاجة التانية التعذية في الموت كافراد لكن ما تجيش مثلا امريكا مثلا متلاها ناس في عصارة روح عزيهم اذا ما حصل ضعب العذاب المنتسبة لإسلام او منتسبة لسلفية وراح اقولك احمد عزي امريكا في كارثة امريكا دولة كثيرة بتحارب الإسلام وحصل لها تصليت لعذاب الله عليها ما روحش انا عزيها فيه ده موضوع ده موضوع تمام. استغفر الله تقول لا يوجد مساجد مثلا وغيرها ولا يسمح بالمصاحف فين؟ هو إيه السؤال يا جماعة؟ اللي يكتب سؤال يكتبه كامل لأننا لم تفهمش اللي بيقول ده بيكمل على كلام مين؟ ولا... اللي يكتب سؤال يكتبه كامل ننكر رابط تسجيلات فترة التفاعل أختنا أمل بقى تضعه ولا حد من المشيفين الذهاب للكنيسة مثلا في زواج نصراني هل يجوز؟ هو يجوز اذهاب للكنيسه مفيش مشكله صغير الاعياد لان النبي اصنقال ايه لا عليهم كراس يوم عيدهم فان السخطه تتنزل عليهم استفر الله قول عمر وليس قول النبي فلا تدخلوا اي يوم يوم عيدهم فان السخطه تتنزل عليهم لكن دخول الكنيسه في غير ذلك جائز مع الحذر بقى من اقرار الكفر او غير ذلك وانكار ممكن ما استطاع صعب فممكن تروح مرور كده تخش تعتفهن وتمشي او تعذ وتمشي بدون ان انت ما تقر الكفر قدر ما استطعت استغفر الله تقول ما حدش يكرر الاسئله انا بقراها هل منفعل أمر ما وكان في نيتها ايضا شيء آخر كمصلحه او كذا ان الفعل شرك طيب الان من على فعله ويريد ان يستمر فطعه هل مهما فعله واستغفر ليه وساب عليها مدام انه من الاساس دخل معه شرك وان كان ف... لا لا طبعا ما فيش اي كلام بخالص لو فعل فعل وكان يظن انه شرك كان يظن ان فيه مصلحة او لا اي سبب وطع في الشرك يعني متأول او غير ذلك فيتوب الله عز جل من كده. يتوب الله عز جل وعز له ان شاء الله احد اقريب مستم لكن هو يصلي من زمان بعيد وتحدثنا إليه كثيرا في هذا الأمر لكنه مسرع على هذا متزوج من المرأة أجنبية ويعيش في كندا هل نقاطعه؟ لا هو راجل يعني قاعد في مكان بعيد متزوج من أجنبيه هتقطعه هيبقى مفيش صلة بينه وبين الإسلام يعني هتزجره ازاي انت تزجر بالهاجر واحد جنبك يعني ما بس ما حدش يكتب حاجة غير الأسئلة عشان ألحق أقرأ الأسئلة يعني ما يعيد الأسئلة ما يكتب كلام خارج الأسئلة تمام؟ هتتجر واحد بعيد ازاي يعني هتجر واحد اصلا هو بعيد عنك ازاي لا انت بالعكس ممكن مقاطعتك لو تكون سيرفن هون ان هو باين غالس في مع كفار ويبعد عن الايه عن ال عن المسلمين تبعنا يعني تمام اه ماشي جيش محمد بدا يقول ايه اه النسائر يمر في الشارع فبندخله في البيت ونطعمه هل هذا المناسي لا يأكل طعامك لا لا ما أنا بقولك هو مش معنى الاطعام في حد زاده بقول ده معنى ان تصل صداقتك بالشخص الى انه يدخل بيتك ويأكل طعامك ده معنى الحديث معنى المصاحبة لهذه الدرجة لا تكون الا لتقي مش معنى ان ما تأكلش حد الا لا مش معنى كده واضح؟ رضاقة والجنة عفوا لقعد السؤال بطريقة أخرى جارتي نصفة أخرانية دعتني لحفلي في الكنيسة ومش عارفة أذهب أم لا ومش عارفة كيف أعتذر ماشي ما احنا زي ما قلنا انت ممكن تروحي الحفل دون أن تجلسي يعني دون أن تمكسي يعني تروح كده من على الباب تسلم عليهم وألف أمروك وربنا يتمين بخير وخلاص وتوم رجع تمام هو حتى احنا المسلمين نفسهم مش النصارى أما بعملوا أفراح فيها منكرات بنعمل معهم ك يعني ما حد نعمل فرح في مكان فيه منكراته اغامي وجايب مثلا مغنيين او رقصات او خلافه بنعمل ايه؟ بنروح من على الباب نسلم عليهم الف مبروك وفتاعهم لو لون قط او حاجة بندهاله ونمشي بدون ما ناشهد الزور او المنكرات اللي عندهم من بعيد لبعيد يومشي ادخل حتى امر سريعا ادخل اسلم واطلع مفيش مشكل بس ما عودش وماشهدش المنكرات واضح؟ اااااااااااااااااااااااااااااااااااا مش عارف ايه كده فسمعتها العمل في فرق بين العلم قبل العمل وبعد العمل سمعتها في درس امس ولم افهم القصد في فرق بين العلم قبل العمل اه وبعد العمل مش عارف الكلمة دي فين او صيقة ايه مش عارف ايه جثة تقول شيخانا ليه جارات عمل في مركز متخصص في تغليف الهدايا والمطويات ولكنها مطويات للنصارى مثل المطويات الاسلامية ولكنها تكون بها اشياء خاصة بينهم وانا اعلم ان ما لها هذا حرام ولا اقبل اي شيء من عندها ولكن هذا سبب تجنبات في التعاملات بيننا فماذا اعمل وبماذا, وبماذا يعني هي بتعمل في حاجات للتبشير والتنصير والعزو بالله فما لها حرام ولهذا السبب تجنبت كانت تجنبات في التعاملات فماذا اعملت ماذا اعملت ايه يعني عايزت اعمل ايه مفاها ما هو ماشي انت لازم تتجنبها طبعا وتذكور ايها ودعيها الى التوبة ويقول لها ان دي ده في الدعوة لكفر ولا عزو بالله ده حاجة مش سهلة يعني ده امر خطير جدا على دينها يعني هل من الطبيعي في الانسان ان ايمانه يزيد وينقص ام هذا من ضعف الامان لا ده طبيعي جدا كان بيحدث مع الصحابه نفسهم أمت الله تقول ابن خالي في ألمانيا مدرسته حملوه حملوه للكنيسة كي يعلموه الدين ويعرفوه المسيحية هل نسمح لهم أم كيف نتصرف مع مدرسته لا طبعا ما نسمحوش له ومع الابن خالي منع المدرس من حمل حمله للكنيسة وكذلك الابن لا يريد لكن دوجته مسيحية وتؤثر عليه كيف نتصرف لا طبعا لابد يحفظ دينه ده امر الاب مكلف به ولا يتركه أبدا للكنيسه ولا لهذا ودي للاسف من من يعني من مشاكل ان واحد يسكن في دار الكفر ويتزوج كافره يعني هو ممكن يسكن في دار الكفر مع زوجته المسلمه فيستطيع ان هو وزوجته يعلمون اولادهم الدين ويحافظوا عليه لكن لما يكون متجوز واحده كافره في بلاد الكفر في يأتي وقتها ويغلبوه على أولاده وده دايما شيء متكرر فهو مستطاع أن يأخذ ولاده ويرجع مصر يبقى أسلم لدينه ويجهده ما استطاع بقى في الدعوة يعني وفي, وفي تركه واعتزاله لهذا الكفر وربنا يثبته ويعينه هل يصح اسم عزرائيل عن ملك الموت لا يصح لكن يعني لا يصح لكن هو صح ملك الموت خلاص هل من الطبيعي في الإنسان إن إيمانه يجده؟ قلناه دي خلاص نقص الإيمان عند المرأة كيف يمكن كيف يمكن إيه؟ تجبره إن هي تعوضه يعني تعوضه بالطاعة تعوضه بالطاعة كيف أتعامل معها هي تريد أن أكل عندها وأشرب وبتقول انا متشددة؟ هي من دي اا حضرتك قلت وليعلم من ينساه وليعلم الله من صرفه العلم بعد العمل اه علم الله اه صح اختنا نهاد. علم الله انا فهمت انت قصدك ان علم الله علم الله باعمال العباد قبل ان يفولوها غير بعد ان يفولوها صح هو ده اللي احنا كنا عليه ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان انت ممكن هتعمل طاعه النهارده بس ما بيكتبلكش ثوابها بعد ما تعملها ومبيعاملكش بيها بانك قطعت ما بيديكش ثوابها لا في الدنيا ولا في الاخره الا بعد ما تعملها وكذلك المعصيه ربنا يعلم انك هتعمل لكن ما بيعاقبكش عليها لا في الدنيا ولا في بعد ما تعملها بالفعل جميل يا شباب علياته يترك صلوات بسبب مرضه النفسي وهل بالفعل هناك شيء يمنعهم من الصلاة مع العلم انه حزين على حاله بعد ان كان ملتزم من ويتكمال. ده امر يستفت فيه الطبيب النفسي اللي بيعالجه هل هو فعلا سقطت عنه الصلاة ولا لا في حالة نفسية بيصل انه سقط عنه الصلاة يعني في ده كثرة نفسيين بيقول لبعض المرضى خلاص انت معلكش صلاة تمام انت عنك نوع من الجنون خلاص تمام بس ده لابد يبقى طبيب مأمون دينا وعلما في الطب النفس بتاعه هل فعلا يجوز لا أن نأكل في بيت يتربى فيه يتمة؟ ميلا الكذب؟ عشان يعني أموال اليتمة؟ كيف نعرف أننا مخلصون في نية عمل معين؟ لا يمكن أن تعرف على سبيل الجزم لكن تحاول أن تخلص ما أمر بقى سألوه في الأسئلة الثقية خلينا فأسئلت لايه؟ العقيدة فقط يعني هل إن وجد أحد الأقارب من الأرحم يصلي ولم أراه يصلي أبدا وكنا نعرف ذلك؟ هل ناخذ هل ناخذ منها شيء وهنا هدتنا شيء او عدية مثلا كيف التصرف هل ارده ما مشكلة مشكله اصل هي كونها ما بتصليش مش معناها ان هي ان انت تقاطعيها ان معناها ان انت تدعوي عليك دعوتها عليك دعوتها بما يصلح اذا كان في الهجر اصلاح ماشي اذا كان في التلطف اصلاح ماشي بما يصلح لكن المعاملات او الهدايا وكلام ده ده كفار نفسهم يجوز معهم الاهداء يعني واحد كافر دهك هدية يجوز انك تردها مفيش اي مشكلة وتقبلها مفيش اي مشكلة تقبلها وتردها يعني تدهاله فوقت تانيا مش تردها يعني ما تخدهاش كيف تعمل ما تريد انا اكل واشرب وتقول ل مشاديدة ده باقي اسواء التي تعمل في المطويات النصرانية لا تأكولي عندها ولا تشربي وقتعيها وقولها ممكن ان تجعلن انت يصل لكفر انت ابتدعي لكفر انت بتترويج حاجات تسيب الله عز وجل انت بترويج حاجات تسيب النبي عليه السلام وفاهيميها بقى خطورة فرحة هل صلاة الحاجة في طلب دفع البلاء تكون مرة واحدة في اليوم ولا كل يوم لحين ان يرفع الله عز وجل القرى ما فيش حاجة فيما اعلم اسمها صلاة الحاجة يعني لكن في ان النبي اسلام كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة يعني نبي اسلام اما يكون في امر يهمه يفزع لكن مفيش صلاة مخصوص صلاة الحاجة يعني يفزع للصلاة يعني بيصلي ما شاء لكي يرفع الله رجل الله عنه وصلى وصلى وصلى ودعا ودعا كما ورد عنه يسلم في بعض الأخبار يعني هل أنه يوجد أحد من الأرحام لا يصلي ولم أردوه يصلي أبدا ما خلاص ما احنا قلنا ليه أمات القوية تقول يطلب مني في العمل تصميم تهناء للنصارى في أعيادهم ونشره على موقعنا الإلكتروني بحكم طبيعة عملي لو انت بتعملي فين؟ في موقع يعني شركة او حاجة كده يعني؟ وانا ارفض ذلك لكوني حرم شرعا لكن زملائي في العمل يقولون اني مشددة وانه لا يعلق ببين العمل وبين المعتقدات والمبادئ ولمانع مع اني اعمل هذه التصميمات لاجل العمل اذي اتقل عليه راتبا رغم انه يخالف مبادئه في شيء والعمل شيء اخر هل رأيهم هذا فيه شيء؟ لا ما فيه شيء من الصواب طبعا لا يمكن ان افرق بين العمل والعقيده عقيدتي أهم من عملي عقيدتي هي التي تحركني عقيدتي هي التي احاسب عليه امام الله عز وجل لا يمكن ان اخالف عقيدتي لاجل الدرهم والدينار وهذه هي عبوديه الدرهم والدينار التي تكلمنا عنها من يخالف يخالف ما يعتقده لاجل الدرهم والدينار هي دي عبوديه الدرهم والدينار يعني ما يقولونه هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الدرهم النبي أبي يقوم بالتدخين ويطلب مني أن أضع ما يستعمله في ذلك الشيشة وأنا أرفض وأهجر جلوس معه وهو على هذه الحالة ويخبرني بأنه غضب عليه فارع لي اسم لا ليس عليك اسم لكن صاحبه معروفا في غير هذه الحالة التزمت ولكن لا أعلم الفرق بين الحلف الذي يوجب كفاره وبين اللغو في اليمين ولا أعلم الايمانات ماشي بس انا الايمان بقى ان شاء الله يبقى في درس الفقه ان شاء الله انا طريب التمريد وممكن اغير على جرح الرجال او تركيب قسطرع او ماذاك ما حكمه لا شيء عليك اه ده شغلك فيش مشكلة ان شاء الله لكن لو في حد يعني يكفيك يعني مثلا احنا مثلا بناقى في النبطشية فيه تمريد ولاد وفيه تمريد بنات فالبنات بيغيروا للنساء والولاد بيغيروا للرجال فلو قسمناه ويدي كده بإنه هنستريح كلنا يعنى تمام لكن لو تحتم الأمر مريض محتاج أسطره ضروري او رجل مجروحه بينزف ومفيش حد يقوم بالعمل ده اللانتي فهتعمليه طبعا بلا شك ومعلكيش أي اسم طبعا ولا اي شيء لكن تغضي من البصر ما استطاعتي والنظر الى العورة عورة المريض إذا كان في ضرورة مفيش فيها شيء إن شاء الله يعنى ما يفعل في السنوات التي لما نصلي فيها ده سؤال فقه ان شاء الله بطارك في الفقه ما حكم صالات المرأة اذا صلت بدون جورت ده برضو سؤال فقه ما عملوش عم... يا جماعة عايزين اسئلة دورة العقيدة انتو عندكم امتحان هيبدأ النهاردة بالليل عايزين اسئلة دورة العقيدة انتو داخلين الامتحان انتو بتسأله في ايه الوقتي شغلي, شغلي كله مع شباب ولا يوجد إلا بنت واحدة معي في الشغل فهل علي اسم موئينا وقيت الشغلي يعني مش فاهم ايه معنى أنا مش فاهم هو لأسف أختنا نهاد بتكتب تعريبا من تاب أو حاجة فكلمها بيطلع بالمقلوب فأحاول أقرأه يعني كل ما أراده الله كونيا خيرا في ذاته ومآله معنى ذاته خيرا في ذاته او خيرا في مآله خيرا في ذاته يعني هو في ذاته خير زي مثلا ربنا يقدر لك أن تقرأ قرآن ده خير ما فيش في أي اي شيء شر محض تمام او خير فيما قال يعني ان ربنا يقدر ان عربيتك تعطل في مكان فتخش تسمع درس في المسجد اللي جنب العربيه المعطله فتهتدي ده كان اوله شر بالنسبه بس في الاخر جه الخير فكل ما يقدره عذل من الشر النسبي بتكون نهايته خير فهو يا اما خير في ذاته يعني من اوله خير او فيما قاله يعني سيؤول الى الخير وروح يوجد شر مطلق في افعال الله عز وجل بل كله خير بس في خير في ذاتي من الاول او خير في مآلي يعني في نهايته هيوصل للخير اريد ارتدي النقاب و رافض و انا كررت ان ارتديه في وقت معين بس هو رافض تماما و مش عارف اعمل ايه و حكم النقاب ماشي ده موضوع بقى ان شاء الله في ايه سؤال فقه ان شاء الله برضه هل صح و خطأ و اختياري ام اختياري فقط وهل مباشر ام يحتاج تفكير لا طبعا غير مباشر تماما كله تفكير وفي صح وغلط وفي استياري أخي يدخن وأنا أصرق بعض من سجائري فعلي اسم لا تفعلي لا تفعلي يعني وطبعا ده ما المهدر يعني السجاج ده ما المهدر ملهج حرمة بس لا تفعلي لأن ده ضرره قد يكون أكثر لو اكتشف الأمر ده ممكن يحصل مفاسب اكبر لكن أفضل تد... الدعوة المباشرة أفضل من, من هذه التصرفات يعني وليدي احيانا يذهبون لفرح في معاصي واختلاط وعندما ارفض بيزعقولي ويقولوا اني متشددة فهل اصر على عدم الذهاب لمكان يعقص الله فيه برضو يسأل فكري في الفكة ان شاء الله في درس الامان بملاقيكة حضراتك ذكرت في الامثلة ان في ملاقيكة تعظ وتذكر اختلط علي امر ازاي ملك و في نفس لوامة تحس على المعاصي ماشي النفس اللوامة حاجة والملك حاجة تاني من الايمان بالرسل ان كلهم على شريعه الإسلام وان التبدل وانا التبديل والتحريف جاء لاحقا من بعض اتباعهم صح اه بلا شك, بلا شك طيب الامتحان ونهايته والكلام ده هينزل لكم شاء الله ب هينزل لكم موضوع ان شاء الله كامل هتعرق كل ده هل المشيئة هي الاراده الكونية القدريه اه نعم المشيئة هي الاراده الكونية القدريه معايا يا شباب ثمانيه معايا ولا النت صحيح مفيش مشكلة انا بس عندي موعد الان هتطر ان انا اه امصرف تابعونا بقى ان شاء الله على الصفحة بتاعاتنا اه لو حد عنده اي سؤال ممكن يبعطه على الصفحة وفي اي مشكلة ان شاء الله من هنا لحد ما تدخل الامتحان في اي وقت اي حد عنده سؤال في الدورة يبعط لي على الصفحة هنا ان شاء الله وهن عليه باذن الله جميل يعني اي حد بيذاكر وقبله سؤال يدخل على الصفحة ويبعث رسالة وان شاء الله نرد عليه باذن الله خلاص ولو حد عنده أي مشكله ثانيه عايز يسال فيها او حاجه ثانيه عايز يبعتها مفيش مشكلة خالص يراسل الصفحه الصفحه اصلا مفتوحه للجميع وفي اي وقت يعني بنستقبل اسئلتكم وتواصلكم وهي الصفحه دي الرسميه بتاعتنا في اي وقت ان شاء الله يعني. تمام تواصلوا عليها على طول وانشروها وتابعوها الناس عليها اسد رد دعويه ممكن ان شاء الله تساعدونا في نشرها الصفحه طبعا دعوه شبابيه ما لهاش علاقه قوي بالدوره والكلام ده حتى احنا دروس الدوره حذفناها من عليها الصفحة, الصفحه معظم جمهورها شباب غير ملتزم بصفه عامه وبنزل عليها حاجات لدعوه غير ملتزمين بصفه عامه فان شاء الله الازدارات بتاعتها تعجبكم وتكونوا تنشروها باذن الله تمام وبالنسبه بقى للدوره اي حد عنده سؤال في الدوره ان شاء الله يبعته لنا على الصفحه بالنسبه لدروس الدوره سؤال مش فني يعني متسقلنيش مثلا فين لينك التسجيلات فين التحان الكمدة تبعثوه على الموقع ملناش احنا عناقه به تمام اما لو حد عنده سؤال في مادة العقيدة يبعث لنا على الصفحة وان شاء الله ممكن حد يضع على لينك الصفحة مرة تانية معلش اه واي حد عايز يبعث الصفحة هتخش الصفحة هتلاقي في حاجة اسمها رسالة فوق كده ارسل رسالة او مسج هتفتحها وتبعت رسالة عاجي خالص وان شاء الله لو هو سؤال يعني ما فيهش حاجة فنية بتسأل عن حاجة معينة سهلة الادمنز بيردوا عليك لو الموضوع سؤال في العقيدة او كده انا اللي برد عليه ان شاء الله شخصيا تمام ولو في اخت مسلا عند ده مشكلة تحتاج استشارة في اخوات مشرفات بيردوا عليها وبيتواصلوا معاها لو موضوع محتاج مني مشهورة شخصية عليه تمام فالصفحه معاكم ان شاء الله على طول في وقت تتفضلوا يعني عليها تشرفون عليها لكن انا بقول يعني بالنسبه لموضوع العقيده اي حد عنده سؤال في دوره العقيده في دوره العقيده يبعت لنا ان شاء الله تمام لان انا مضطر امصرف الان وجزاكم الله خيرا وصلنا لمدينه محمد واليوسفات من كثيره والحمد لله رب العالمين